عند سياقة شاحنة خفيفة يمكنني الانعطاف إلى اليمين في هذا المسلك ألف نعم با لا أعيد عند سياقة شاحنة خفيفة يمكنني الانعطاف إلى اليمين في هذا المسلك ألف نعم با لا